هو بداية النجاح عشان كده فاشل يقول لك الناجح معزوز لكن الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري طالما انت عايش عايش عايش احسن طريقة ليه تبع عايش مع الناس اللي يقول لك ازاي انا عايز اقول لك حاجة فوق الهوى انضف فوق الصحة احسن تحت زحمة جدا ما نفس الشي بالنسبة للي جاي الماضي خلاص رح وانتهى وحتى لو كان فيه احباطات حتى لو كان فيه تحديات انسى لان الماضي كان ماضي وابتسم خلي على وجهك ابتسامة أنت عارف؟ ده ابتسامتك في وجه أخيك الصدقة الابتسامة مهمة جدا طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهربا لمدة أسبوع بتكلم على كلام خطير أنا. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وأنا جيت وأنا سألويت وأنا عيد 3995 أنا فخمس تلاف مكالمة بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة وأمل طبعا الحياة كلها أمل من غير الأمل ممكن الإنسان يعملين هل فعلا الإنسان ممكن يعيش من غير الأمل فكر فيها إتنا نفسك اللي عندك أمال وأحلام وأهداف كل الفرق ان في إنسان بيحط أماله في الفعل وتبقى فعلا أمال وقعية أو أمل يكون أمل خيالي عشان كده لما بنتكلم في الحياة وأمل بتأخذ الأمل من مرحلة مجرد أمل وموجود في العقل فقط لأنه بتحطه في مستوى الواقع وده اللي احنا بنتكلم فيه هن أول ما بدانا يكلمنا إزاي ممكن كل واحد يأخذ الأمل ويحطه في الفعل إزاي أولاً يكون عنده أهداف الأهداف بيكتب أسبابها بتدي لك دافع الدافع عندك فيها رغبة والرغبة لها طاقة فعندك كلمنا في الطاقة البشرية وتكلمنا في المهارات زي يكون عندك مهارات رائعة عشان بعد كده تحطها في الفعل فعندك الدوافع عندك الطاقة عندك المهارة بتحطها في الفعل وبعد الفعل الطاقة والإيجابي وبعد الطاقة والإيجابي الالتزام وده المفتاح السادس اللي تكلمنا فيه دلوقتي هنكلم في الصبر والصبر هنا بيجي نمرة سبعة مش قبل كده وعشان كده مهم جدا ان احنا نوصل للمرحلة ان لازم نوصل مرحلة الصبر وإلا الانسان يلاقي نفسه بس عمال زي المكنة يجري يجري يجري يجري وبعدين اول ما يقع فاول فشل يروح سيبه ثاني من اول يجديد فخليكم معايا النهاردة هنتكلم في برنامجكم الحياة وامل وحنتكلم في الصبر هو الصبر اساسي في حياة أي جنة قدم سواء في شغله او في حياته الطبيعية احنا بالنسبة للكارير بتاعنا شغلنا لازم اي حد بيشتغل في مجال السياحة والفنادق او في القتال لازم يكون صبور درجة كبيرة جدا لانه تتحط اي بني ادم اي واحد مننا انا بيتحط في مواقف لازم يكون فيها بي يعني صبور قوي مع اللي قدامه وإلا هيبقى فيه ممكن يبقى يخلق مشكلة من ما فيش الصبر عامة هي صفة جيدة تختلف من بين شخص لشخص وكمان بنفس الشخصيته تختلف بيعتمد على الظروف بيعتمد كمان على المواقف اللي بمر فيها الانسان هو الصبر طبعا بيدل على قدرة التحمل صبر هل نرجع الناحية شرعية الله سبحانه وتعالى عمرنا بالصبر تصبروا الله مع الصابرين يعني انا اعتبر الصبر هو المفتاح لكل شيء يعني الإنسان إذا ما كان عنده صبر، تأكدي بأن ما راح يحقق شيء، لأن انت حتى نرجع حق الحياة اليومية في البيت أي شغلة لابد إنك تصبر لها، يعني بدون صبر اعتقد حتى الأكل اللي يأكله الإنسان إذا ما انتظر عليه لما ما يستوي اعتقد يسبب له ثاني مشاكل ثانية، مشاكل صحية مشاكل ما يقدر يستمر حالي حياته بدون صبر. فالإنسان اللي ما عنده صبر هم يأثر سلباً على حياته وعلى الآخرين المجتمع اللي عايش فيه. الله سبحانه وتعالى قالوا بشر صابرين يعني تقدر تت يعني تصبر على بلاء تقدر ت تصبر على فقدان عزيز على فقدان عمل على فقدان أي شيء يعني تقدر تصبر عليه. والله سبحانه وتعالى مثل ما قلت يعني بشر صابرين وصبر يعني يعني صفة من صفات المسلم يعني. قبل الحرب العالمية الثانية على طول. في واحد اسمه هوندا وانت طبعا عارفين دلوقتي عاربيات الهوندا هوندا كان في وقتها كان لسه طالب في الجامعة فجات له شركة تيودا وطلبوا منه ان يعمل له موتور جديد اسمه بيستول موتور راح المدرسة قعد فيها ثلاث سنين وعايزكوا تقدم عايز شوف قدير الرجل ده كان عنده صبر خطير ثلاث سنين عملي جاهز للموتور اول ما طلع من الجامعة وقدم له الموتور ما وافوش عليه لانه كان لا يتماشى مع طلبات تيودا فرجعوا تاني المدرسة وطبعا الناس ضحكت عليه كالعادة وقعد سنتين تانين فأدي خمس سنين وأخيرا جاهز الموتور وتوافق عليه من تويوتا ولكن رفضته الحكومة اليابانية أخذ منهم ثلاث سنين دلوقتي ثمانية ثلاث سنين عشان يقدروا عشان يخليهم يوافقوا قدموا طبعا البرنامج أكتر مرة أكتر مرة أكتر مرة أخيرا عليه لما وافقوا عليه بعد ثمان سنين ما كانش عندهم فلوس كفاية عشان خاطر يقدروا يشغلوا المشروع أخذوا ثلاث سنين لما جمعوا الفلوس وقدروا يشتغلوا المشروع أهدي 11 سنة وبعدها أخذ ثلاث سنين تانية في الإنشاءات أهدي 14 سنة بعد 14 سنة اتبنى المشروع في خلال الحرب العالمية التانية المشروع بتاعه والمصنع بتاعه اتضرب ثلاث مرات وخسر كل شيء وصلنا لكم سنة؟ 14 سنة ثلاث سنين تانين لما جمعوا كل حاجة وبنوا المصنع تاني من الأول و جديد تفتكر حصل إيه؟ حصل زلزال فقط في هو بالذات يعني أي واحد تاني كان لك ده إيه النحص ده وما فيش لنا يعني بصت تلاقي أخذ الوقت ده كله 17 سنة ولما بدأ المصنع ضربه زلزال دلوقت أي حد تاني غير الرجل ده أو غير هون ده كان قال لك يعني خلاص كفاية نزهت وتعبت واستنيت كتير لكن هو عمل ايه أخذ الموتورات اللي عنده اللي الموتورات عملها كانت موتورات صغيرة وأخذ واحد منهم وراح شبكه في السكليتة فعجلة فبدأ يمشي بال وطبعا جيرانه لما شافوا الكلام ده ممكن تعملينها واحدة جاره التاني وجاره الثالث وجاره الرابع وصل لمرحلة فقال من اسبوع كان عنده 28 طلب لكنها شركة فهو اللي عمله بعت التصميم وراحطوا على ورقة وبعتوا لألفين شركة من شركات السيارات في اليابان ردوا عليه عشرة في المية يعني حوالي 200 شركة قالوا لو احنا مستعدين ندعم المشروع مستعدين نصرف عليه الكلام ده كان طبعا أخذ منه وقت خطير جدا عشان خاطر يقدر يظبط المشروع ويعمل أول حاجة اسمها الموتورسيكل هو الموتوسيكل الموتوسيكل اللي احنا عارفينه دلوقتي لما الموتوسيكل اتعمل كان كبير جدا وكان شكله وحش قاعد يشتغل فيه شوية أكتر وأكتر وأكتر لغاية ما طلع الموتوسيكل الحقيقي دلوقتي وجت له من إمبراطور اليابان جات له جايزه احسن تصميم وأحسن اختراع في وقتها من راجل قاعد يشتغل أكتر من 25 سنه في حاجه واحده بس ولازال برده مش عايزه تخرج تخيل الصبر بتاعه وبعدين أخيرا بدأ في العربيات النهاردة السيارات الهوندا تعتبر ثاني شركة إنتاج في السيارات في اليابان والنهاردة حتى في الولايات المتحدة أصبح من من الشركات المعروفة كويس جدا وفي العالم كله منتشرة وفي شركاته فيه لا يقل عن 120 ألف من أدم بيشتغلوا في شركات واحد لأنه عرف معنى الصبر هل هوندا كان عنده أمل؟ طبعا كان عنده هدف؟ واضح كان عنده دوافع؟ كان موجود الدافع كان عنده طاقة كان بيشغل الطاقة باستمرار بعد كده كان عنده مهارة كان بيتعلم كل يوم عشان يوصل نفسه للمهارة هل حطاه في الفعل؟ طبعا حطاف في الفعل هل توقع توقعاتي جبية واضح هل كان ملتزم؟ ما كان مرتزم ووصل لغاية 30 سنة بس كان عنده صبر. لازم يوصل لمرحلة الصبر لأن في ناس كتير يقول لك أنا صابر يضطر على صابر من أول مرة، هيصبر كثير، لأنه مفيش حاجه هتحصل لازم يكون عندك هدف وتحطه في الفعل ساعتها الصبر يجي بعدين في ناس تيجي يقول لك بحظه كويس والله الناجحين حظهم كويس طبعا الناجح بحظه كويس حظه كويس ليه بيصحى بدري عارفه وعايز ايه بيتحرك لو يوقف تاني لو يوقف تاني لوه أه... لغاية ما يوصل لاهدافه وبعدين تقول عنده حظ في الآخر، زي واحد يقول لك اديني حظ ورميني البحر هرميك البحر ولما ما تعرفش تعوم السمك كويس فلازم تبقى عارف ان في مهارات لازم تستخدمها في قدرات لازم تعرفها لازم تحطها في الفعل ولا يبقى مجرد حلم وخلاص عشان كده هقول قصة ثانيه واحد اسمه جون دي داربي الراجل ده كان عايش في تكساس وكان عارفين ان هم بيلاقوا ذهب في اماكن من اماكن هناك راح بايع كل شيء اخذ كل فلوس الناس اللي حواليه سواء اصدقائه او زوجته او ناس يعرفها وراح مجمع مبلغ واشترى عربية كبيرة واخذ ناس متخصصين وراح رايح هناك على الذهب قعدوا يشتغلوا شهر بحاله، بعد الشهر ده ما ولا حاجة، بدأ يفقد الأمل، وبعدين أخيرا قالك حاول كمان عشرة أيام، وهم بيحفروا لو أول عرق في الذهب، فاشتري عربيات كتير كان فرحان جدا واستلف أكثر اللي حصل إنه بمجرد ما فيش ما فيش يومين العر اختفى بتاع الذهب، فقالوا أحباط وبع كل شيء لحد بيشتري الحاجات عارفيننا حاجات ساكن دهند اللي هي حاجات بتشتريها عشان مستعملة حاجات مستعملة، وبعدين مشي في حاله. تعال نرجع للشخص اللي هو اشترى الحاجات دي الرجل اللي اشترى كل المعدات دي قالك اسمع أنا عندي المعدات دي كلها طب ما اجرب أنا اخسر ايه اعمل اول حاجة صح راح معين خبير عين انسان عارف بالزبط هو بيقول ايه الشخص قال له تعرف عموما عارق الذهب بيمشي حوالي متر وبعدين يحود نص متر وبعدين يروح متر بالشكل ده وبعدين تلاقيه وتلاقيه بطريقة في منتهى السخاء وعملوا نفس الشيء ولقوا الكلام ده كله. والرجل أصبح ملياردير لأنه كان عنده صبر تعالى يرجع بقى الرجل اسمه داربي بدأ يشتغل في شركات التأمين وبدأ يبيع بولصات تأمين على الحياة إيه اللي حصل؟ قال كان عندي شعار وكان كدبه في شركاته لها بعد كده تلت اسمها نيويورك لايف دي شركات حقيقة مكتوب في داخل الشركة بسبب عدم صبري نص متر كنت جنب الذهاب، كنت جنب الثروة، لكن عشان ما كنت صبور، بعد كل الشغل اللي عملته، بعد كل فلوس اللي سلفتها، بعد كل المعدات اللي اشتريتها، ومع ذلك برضو نص متر بس، عشان كده ممكن تبقى انت قريب جدا من انت حاقك ومع ذلك تسيبها. في ناس قريبين جدا يكون خلاص يتزوج وحياته ماشة كويس جدا، لكن بعدم الصبر يفترق وينفصل. في ناس تفتح شركات عدم الصبر يفشل. في إنسان يبدأ في جامعة معينة وبعدين عدم الصبر يسيبها. بسبب عدم الصبر الناس بتتعب جدا اما نشوف طبعا نجيب ازاي الصبر وازاي ممكن نعمله كل انسان فينا صبور صبور لدرجات اتنوعي انا انت صبور في شيء ولكن مش الصبور في حاجة تانية هسألك سؤال هل تفتكر امهاتنا كان عندهم صبر كفاية عشان احنا نمشي ولا تفتكر مثلا حد والدته قعدت مع والده وقالت له شوف بقى الود محمد ده حنعلمه لمنذ اسبوع يمشي لو ما ماشيش تصفي. هتلاقي كل حياتنا محدش لأن الأم عندها قدرة لصبر خطير ان مهما تقع مهما تقع مهما تقع وراك لغاية ما تمشي مظبوط الكلام ده جابوا الصبر ده منين؟ الصبر ده جواك ملتزم جواك فالأمة اللي هي ملتزمة لأولادها عندنا الصبر أنت نفسك عندك صبر كتير ممكن يكون حد مثلا مديرك أو أقوى منك في الشغل مهما أقول لك صبور لأنك ما عندكش قدرة عليه أنت ممكن تكون صبور في الحاجات اللي في إيدك عشكرا بقول لك باستمرار الصبر بيديرك قوة رائعة أنت عارف؟ لو أنت عندك حكاية الصبر دي بس لوحدها، تعال بص. تعال بص في القرآن. في القرآن الكريم. تعال ربنا سبحانه وتعالى بيقول بيقول وبشر الصابرين. إن الله يحب الصابرين. ده فيها حب. ده فيها بشرة. ده كلام ده كلام. ده كلام خطير. كلام كبير. لما لنبص. ربنا سبحانه وتعالى بيحب الصابرين. تعال شوف ستين هاجر. قالت من الصفر للمرة. كم مرة؟ سبعة. رايحة جاية رايحة جاية. وبعدين في الآخر ربنا سبحانه وتعالى ادها الهدية ما كان ربنا سبحانه وتعالى كان قادري تعالى من أول لحظة هل كان عندها تواضع كان عندها طاقة كان عداه مهارة كاتعرف عايز إيه طبعا كاتعرف عايز إيه بالضبط ولكن كان لازم تزبر كان لازم تجري تعال شوف بالنسبة سيدنا نوح عليه السلام سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم مبتيجي في الصحراء عمل يبني مركب يعني الناس اللي راح قيتو ولا في مياه ولا في حاجة هو بالصبر بالصبر بالصبر, بالصبر. وأخيرا نزلت. تنزل المية ونشوة الله النهر ده يمين الصبر الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صبر أولاده كلهم ماتوا تبص تلاقي الصبر والصبر فلما تيجي تتكلم في الصبر لازم تكون الأول عملت عملت المجهود الكافي هل أنت عندك دوافع أنت بتقول أنت عايز حق أمالك وأهدافك وأحلامك في الحياة طبعاً شو خاطر في في الحياة أنت عارف ياه هو الأمل ده أولاً لازم تكون عارف إيه هو الهدف اللي عندك طالما عندك الهدف وبتكتيبه وعندك رغبة أن وعندك قررت ان أنت فعلا تقول أنا قررت من أولي اليوم ان أنا فعلا أحدد وأحقق أهدافي وعن طريق العقل الواعي وعن طريق العقل اللاواعي، وفي حلقات في المستقبل إن شاء الله هنتكلم مع بعض إزاي ممكن الواحد يحقق أهدافه عن طريق العقلين الواعي واللواعي والحاجات دي في منتهى البساطة جدا تعرف ذي قدرات العقل الواعي ودي قدرات العقل اللاواعي وزي ممكن تستخدمهم الاثنين إنك تحقق فعلا أهدافك بس قبل كده لازم تكون جاهز بما النجاح فكلمنا في الدوافع وعرفنا الدوافع الداخلية أهم كثير جدا من الدوافع الخارجية أو دوافع المعيشة كلمنا في الطاقة البشرية وعرفت عشان يكون عندك طاقة لازم تتنفس مزبوط لازم تحرك جسمك مزبوط لازم تفكر مترية إيجابية لازم تأكل الأكل اللي هو يتماشى مع جسمك ولازم تشرب مية كتير ولازم تلعب علاج رياضية ولازم تعمل حاجات دي عشان يكون عندك طاقة باستمرار وبعدين كلمنا في المهارة وتلك لازم تقرأ على الأقل عشرين دقيقة كل يوم ولما تقرأ عشرين دقيقة كل يوم الكلمنا لازم اسمع أشلتها سمعية اتفرج على أشلتها بصريه انزل روح محاضرات بنفسك تبص ليا الحاجات دي كلها بتطلعك أكتر وأكتر وأكتر بعد كده لنفسك دخلت في الفعل لما تخش في الفعل ما تخافش من أنك تخش في الفعل وتفشل لأن لا هناك لا يوجد هناك فشل فقط خبرات وتجارب وبعدين في الفعل حيكون في خوف حيكون في صورة ذاتية حيكون في ممطلا ما كل دي تحديات لكن مجرد ما تبقى عارف هدفك والهدف واضح وصريح بالنسبة لك وعندك أسباب لا عايز ما فيش حد في الدنيا ممكن يوفقك من تحديات من تحقيق أهدافك. الوسيلة بعد كده كان في الالتزام ما أنت توقعت وملتزم تماماً بعد كل ده أنا شوفت ناس تعمل كل ده وبقدروا حسايب مع أنه يكون يدوب حاجة بسيطة عشان الباب يتفتح له دكتور نورمان فينسن بيل اللي هو عمل مجموعة التفكير الإيجابي قال لك لو معاك مجموعة مفاتيح وعاوز تفتح باب هتلاقي أن آخر مفتاح هو اللي يفتح الباب لما تفكر فيها معنى كده أنت معاك مفاتيح عمل تفتح تفتح كم واحد هستنى لغاية آخر مفتاح لو كانوا مفتاح لو كان أول عشرة خمسة عشر ما،, ما فتحوش هتسيبه ومو تمشي لكن الإنسان اللي عارف كل ما ما حصل برضو حجبها ما حصل برضو حجبها أنت عارف أنا ببكلم على موضوع الصبر وازاي ممكن نتعلمه ما إحنا تعلمنا كل حاجة من صغرنا وهتكلمكم بعد كده في قوة التحكم في الذات اتعلمنا من الأب والأم اتعلمنا من المدرسة اتعلمنا من أصدقاء اتعلمنا من ناس كتير فأنا ممكن أتعلم الصبر ممكن أتعلم الصبر من حد خليك خليك حد قريب منك شوف أنت مثلا مين قريب منك ممكن يعلمك الصبر مين قريب منك ممكن يعلمك الصبر لو أنت مثلا عندي صديق عنده صبر مش معقول او عندي مدرس عنده صبر مش معقول او والدي عنده صبر او والدتي عندها صبر أو اي حد من الناس قريب منك دي حاجه انا لك اسمها مولد السلوك الجديد مولد السلوك الجديد ازاي تولد سلوك جديد انت محتاجه عشان كتير جدا من الناس يقول لك انا مستبور. يعني أنت انت مش صبور انت لما بتاكل هل بتكبر معدقتك أنه هتغضم في دقيقتين ما تلازم يكون عندك صبر داخلي لما بتتنفس وبيخش الرئة وبعدين يروح المخ معظمه توسليه يتوزع في الجسم وفي الأكسجين موجود في المخ أساسا بتكبره كل حاجة بتاخد وقتها وكل حاجة بتاخد وقتها الأم بتولد في تسعة شهر مخصوص صبر عشان كل حاجة تتكون في وقتها المضبوط ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا في ست أيام عارف ازاي عشان يدينا ان احنا نفكر ان ربنا سبحانه دالك ادي يعملها في اللحظة عاوز يورينا ان كل حاجة لازم تاخد وقتها كل حاجة لازم تاخد نظامها في طفل كان مع ابو وكانوا طالعين في الاسنسور طالعين برج عالي بعدين الابن متكلم اوله بابا الاسنسور مش عايز يجي ما تيجي نعمل حاجة تانية الاب قال له فيه طرقتين عشان توصل بيها للنجاح الاولانية انت تستنى الاسنسور ده وتطلع مرة واحدة وحتستنى كتير حتستنى في الطابور، والتانية أنك تطلع على السلالم وتطلع على سلمة سلمة قال له إيه رأيك؟ فالابن قال له أطلع أخذ الأسنسور قال له طب إيه رأيك تين جرب السلالم قال له طب ها نجرب السلالم تابلين جرب السلالم قال له هو ده النجاح اللي يوصلك لتحقيق أهدافك سلمة سلمة كل سلمة بتوصلك للسلمة اللي بعدها، لما بتاخد أول خطوة بتوصلك للخطوة اللي بعدها، وإنت ماشي لازم تأخذ خطوة وبعدين اللي بعدها وبعدين اللي بعدها فتوصل للهدف أو توصل مكان اللي تعيش تروحه يعني معنا كده كلمة الصبر كلمة خطيرة جدا كلمة في منتهى القوة بس لازم تيجي بعد ما تعمل المجهود فأولًا فكر معايا يا ترى ايه هو هدفك يا ترى ايه هو حلمك هل انت من النوع اللي عندك صبر ولا انت من النوع اللي بيقول أنا ما عندي الصبر ولما عندك صبر عندك صبر في إيه في التحديد مش عايش أتعامل ممتوه الأنف غير صبور لان اعتلي عندك عندك صبر في حاجات كتير وص... ما عندك صبر في حاجة تانية اقول لك حاجة انا لما اول ما سافرنا على... على كندا وبعدين زوجتي ربنا رزقنا ببنتين توأم وطبعا اؤكد لك في منطقة الصعوبة راجل يربي بنات او يربي ببيهات فطبعا زوجتي كانت اشتغل الصبح وانا كنت بشتغل بالليل كنت بشتغل في مطعم وجبنا بنتين توأم فانا كان لازم اربيهم ومعديش فكرة اربي ايه ولا اعمل ايه وعايس اتعلم الصبر اللي عنده أطفال طبعا عارف كويس جدا يعني الصبر فلازم تتعلم الصبر فكان لازم أغيرهم ولازم أوكلهم ولما توكلها تترش عليك وتبهدل لك وتوسخك ثاني لازم تلبسها ثاني من اول وجديد وبعدين كان كل خطتي ان انا احط لهم المخدة وراهم واحط لهم عشان يرضعوا هم الاثنين وبعدين الخطه النمرتين ان تشيلها وتخليها تتكرع عشان خاطر ما يجيلهاش غازات داخلية تروح منزلها كله عليك وتروح انت متبهدل من اول وجديد فكنا شغالين على كده فأهدافنا درجة في الآخر تقول انا جبت الصبر ده منين مش معقول اكتر من مرة تمسكهم هما الاثنين وتروحها جنب تروح على البلكونه وتفكر اوديهم فين دول لكن توصل لمرحلة الصبر هقول لك حاجة هل عمرك درست مثلا حاجة وعارف ان اهدافها رائعة بالنسبة لك وكان عندك صبر طبعا هتلاقي عندك صبر في حاجات كتير طب لما انت عندك صبر بطريقة معينة عملت ايه فكرت ازاي استخدمت حواسك الخمسة ازاي رحت فين بالصبر كل واحدين عنده صبر معين تقول لك مثلا انا خلصت الدراسة بتاعتي خلصتها ازاي استعملت حواسك الخمسة ازاي ترى قلت لنفسك ايه فكرت ازاي؟ اتحركت ازاي؟ عارف كل حاجة بنستعملها بحواسك الخمسة لها استراتيجي فممكن جدا أول حاجة جت في بالك كان صوت داخلي عشان يدعمك الحاجة الثانية كان أحسس الحاجة الثالثة كانت صورة معينة انت شفتها لأن الإنسان بيفكر بالصور فعرف ده موضوع لزز جدا من ضمن موضوعات البرمجة العصبية بسميها الشكليات الثانوية إزاي ممكن تستخدم حواسك الخمسة فحاجة في فيها صبر معينة وتحطهم في حاجة تانية حاسة ما عندكش فيها صبر وممكن تبع عندك صبر خليني أعلمك مولد سلوكي جديد جاهز خد بالك أنا حاملين بالضبط إن يجي حاجة بسيطة جدا جدا ولكن ممكن تساعدك بطريقة رائعة إذا ممكن يكون عندك صبر أول حاجة عايزك تملها عايزك تفكر في مسألة أعلى مهما كان الشخص سواء موجود هنا أو مش موجود هنا سواء حد عندك في العيلة أو من الأصدقاء أو من المدرسين أو من الناس المشهورين أو حتى ناس من التاريخ أو من الأنباء زي ما أنت عايز فكر في شخص تعرفه عنده صبر رائع ونفسك يكون عندك نفس الصبر ده أجاول خطوة. عايزك القوات تفكر، أنت طبعا فكرت في الشخص. عايزك تبقى عاد في مكانك وعصابك وشعورك عادية جدا يعني بتفكر فقط في حاجة أنت عايزها. الوش عايزك تفكر إنه قدامك زي ما يكون حائط. حائط من الزجاج. فيه خرام. يعني معنى كده ممكن تشوف اللي بيحصل وراء. ممكن تسمع اللي بيحصل وراء. خد بالك أنا عاملة أو الخطوة على فكرة دي من أقوى الأسراب في التنمية البشرية. اسمه مولد سلوك جديد ومن أقوى الأسراب البرمجة الوضعية. إن أنت عاوز السلوك. ما عندكش، عاوز الصقة، عاوز الصبر، عاوز قوة، عاوز استرخاء، بده ممكن توصل المرحلة دي. خليك معايا تاني. فكرت في النموذج، وانت بتفكر في النموذج جبت النموذج ده، جبت الشخص ده، وفكرت فيه. ممكن يكون أي حد، مهما كان، سواء صديق أو من الأيلة أو من من أي حدته أو من التاريخ، أو تفكر في حد. لو تقدر طبعا حد من الأنبياء وتتخيل القدرات تعطي الصبر بتاعه، فأنا عايز تفكر في النموذج. أجي أول حاجة. الحاجة التانية عايزك تفكر او تتخيل انه قدامك حيطة الحيطة دي من الزجاج يعني زي ما اقول لك ريال بريكتز جلاس ممكن تشوف وراها وفيها خرام عشان تسمع اللي بيحصل ورا الوقت عايزك تاخد النموذج ده وحطه ورا الحائط ده وعايزك تحط النموذج بتاعك حطه في موقف انت نفسك ما عندكش صبر فيه عايزك تحطه في موقف انت نفسك ما عندكش صبر فيه يعني مثلا تقول انا ما عنديش صبر مع حد من الناس أنا ما أدري صبر مع زوجي ما أدري صبر مع زوجتي ما أدري صبر مع أولادي ما الصبر صبر في العمل ما الصبر صبر مع حد من الناس معين عايزك تحط نموذج بتاعك أو مثلاً كالأعلى حطه في موقف وهو بتعامل مع شخص بهذا الأسلوب ومن هنا شوفوا بيصرف إزاي لكنك بتتعلم حاجة جديدة من مثلاً أعلى شوف مثلاً قاعد بيصرف إزاي بيفكر إزاي بيتحرك إزاي بيتنفس إزاي يا ترى شخص بمنظر ده يكون بيقول لنفسه إيه يكون بيصرف ليه بتصرف يعني خطته خدّالك حاملة دلوقتي عايزك تفكر أو تتخيل زي أكيد بتبعت له مرسال لكنك شايف نفسك هناك وراء الحيطة جنب المسألة أعلى وأنت بتتعلم منه كل شيء بالتفصيل بالتفصيل حركاته تخيلاته كل حاجة بالتفصيل لغاية ما تتعلم كل حاجة تماما منه خلي المسألة أعلى يمشي بقى جزء منك هناك هو اللي عنده الخطة دلوقتي عايزك تقيم وتعدل لغاية ما تضبط جزء منك هناك يبقى أنت بالظبط باللي أنت عايزه وبعدن خلي يرجع لك وانضم عليك خليه يرجع لك ثاني وانضم عليك خليه وهلاك ثاني ولا ولوجديد وعايزك تحس بالحصة دي طبعا مول استوك جديد دي حاجة جديدة بالنسبة لك وحاجة جديدة يمكن أول مرة حد يتكلم فيها في التلفزيون اولا عايزك تفكر في مسألة أعلى أجا أول حاجة المسألة أعلى عايز تتعلم منه الصبر سنين عايزك تفكر إنك قاعد في مكان وأصابك وشعورك عادية جدا بس فقط بتفكر في المسألة الأعلى ذي قدامك الحيطة دي من الزجاج ممكن تشوف من خلالها وفيها خرام عشان تسمع اللي بيحصل ليه حطينا الحيطة دي عشان تفتكر باستمرار انك في ضمان وامان تام وشعورك واحسيسك عادية جدا الوقت ورا الحائط عايزك تاخد مسلك الاعلى وعايزك تحطه في موقف معين الموقف ده انت عارف ان عندك تحدي فيه ممكن يكون شخص ما بتعرفش تعمل معه معدك صبر معه ممكن يكون زوجة او ممكن يكون العكس أو ممكن يكون أبنائك ممكن يكون حد في العمل أي حاجة وحط المسألة الأعلى في الموقف ده وشوفه بيتصرف هيتصرف إزاي طبعاً بيصرف تلام مختلفة تماماً عنك وتعلم منه كل حاجة بالتفصيل وبعدين بعت له مرسال مرسل بتبعت له جزء منك بتشوف نفسك هناك وأنت بتتعلم منه لغاية بتتعلم منه تماماً خلي المسألة الأعلى يمشي وبعدين انت قيم في جزء منك هناك وعدل فيه زي ما انت عايز بالضبط وبعدين خليه يرجع لك وينضملك وهذا بندملك عزك تحس باللحظة دي لأن انت فيها الصبر. دلوقتي اي, صبر صو... أي... أي انسان صبور يكون بيعمل ايه? بيفكر ازاي? بيتنفس ازاي? بيقول ايه لنفسه ترى. وفي حاجة عايزك التعليمه اسمها التخيل الابتكاري. فدلوقتي وانت قاعد طبعا لو انت في السيارة مش هينفع الكلام ده. فلازم تكون قاعد ومرتاح تماما. مش تسجلها على شرايط وبعد تسمعها في السيارة لا مش هينفع انا حتغمض عنيك دلوقتي. عايزك تغمض عنيك وتتخيل او تفكر نفسك في مواقف صعبة. وانت بتحلها مع أشخاص مش عارف تتعامل معهم وانت بتتعامل معهم بصبر تام ده اسمه التخيل الابتكاري اسمه التخيل الابتكاري يعني يه التخيل الابتكاري؟ أول واحد تكلم في التخيل الابتكاري الراجل ده كان اسمه إيميل كوي كان دكتور هو سويسري وكان بيقول للناس بتقول المرضى بتوعه كل يوم في كل مكان في كل وقت أنا بتحسن لأكتر وأكتر وأكتر وفرجهم على حاجات تضحكهم نسبة نجاحه زيادة عن العادي 24% ولكن مؤسسة الطباء في وقتها ما وفقوش لأنه طريقة غير أكاديمية وتردوه بعدها بعشر سنين في واحد اسمه يوهان شولتز الرجل ده ألماني قال لك مش معقول ده أنا هنا عندي 24% مرة واحدة مش ممكن يسيبهم ده مش ولا 100% دول 24% فأخد النتيجة دي وبدأ يشتغل عليها وزود عليها حاجة اسمها التنفس الاسترخاء والتخيل الابتكاري معناها ايه؟ خلى المرضى يتنفس بدرجة الاسترخاء ويتخيل نفسه وهو باستمرار بينجح هو باستمرار بينجح اللي حصل اليابانيين أخدوها وبدوا ينفسوها في الإدارة يخلي الإداري نفسه يفكر وهو أعصابه مرتاحة يفكر وهو بيتخيل كل حاجة وهي بتحصل قدامه لكنها في الحقيقة بالضبط وكانت نتيجة رائعة عارفين حكاية التخيل البتكاري كانت نتيجة هاي؟ نانديا قومنيتشي المنتس مانج خمنجي لياباسه كانت بطت للعالم في جومباز بسبب الاسترخاء والتخيل الابتكاري يعني انت لو عايز استرخاء ريح نفسك غمض عنيك شوف نفسك في موقف عاوز تحله شوف نفسك والموقف صعب وانت بتحله لو عاوز صبر اعمل نفس الطريقة غمض عنيك حط نفسك في مواقف معينة وشوف نفسك وانت عندك صبر بالطريقة دي بيحصل ايه عملت مرن ان ذهنك انك تتعلم ازاي تكون صبور في مواقف معينة اللي بيحصل للشخص يفقد اعصابه أو ما عنده صبر لأنه تبرمج بطريقة معينة يتصرب باسلوب معين طول عمره فلما يتحط في الموقف يتصرب بسرعة جدا لكن أنت مجرد تغمد أنيه وتشوف نفسك في المواقف دي وانت بتحلها مقدما لما تروح هناك تلاقي موقفك اتعود عليها مقدما لما تروح هناك حتى لو غلطت بس عندك تفكيرين عندك تفكير الأدين وتفكير الجديد ومع الوقت كل ما تعمل التفكير اللي هو التفكير الإبداعي أو التخيل الإبتكاري نفسك مع الوقت عندك الحالة اللي انت عايزها بالظبط عايز يكون عندك صبر ما فيش أي مشكلة غمض عنيك شوف نفسك في مواقف صعبة مع حد ما عندكش بصبر مع أولادك مع أصدقائك مع حد في العمل أي إنسان معين تحسن بيغضبك أو يضايقك، وشوف نفسك وانت بتحلها وعندك صبر ثام، ركز فقط على الرسالة اللي بيقولها لك الشخص مش على السلوك لما تخش في السلوك، هتخش معاه بسلوك تاني، والسلوك لا يزيد عن 7% في الاتصال مع الآخرين. ركز على الرسالة، حد يقولك كلمة معناها هي بالنسبة لك، الرسالة عاوز تقول لي إيه؟ عاوز توصلني لإيه؟ فلما تعرف الرسالة، خش معاه في الاتصال في الرسالة، هتلاقي نفسك اتعلمت إزاي تتصل بالآخرين بتوافق، مش مجرد بتخش في السلوك واحد يقولك أنا عصبي جدا، يعني عصبي فكر فيها، يعني عصبي عصبي عاصبي يعني نص مجنون، يعني جهازه العصبي كله بايز وطبعا لما تيجي تبصوا احنا صغيرين كانوا يفتخروا بينا وإحنا عصبيين ابني عصبي ولا فرحان اه طبعا أنا عصبي هل يعني الولا مش مهندس ولا دكتور لا عصبي الولا عصبي وإحنا فرحانين قال ما كانوا الولا عصبي انا أفرح قوي انا بابا الله ده انا زي بابا بالظبط كلنا عصبيين مش عارف ان عصبي يعني نص ضايع نص مجنون والنص الثاني هنكملونا لما نكبر احنا لوحدنا يبقى شخص ماشي مش ملتزم لما يجي يتكلم يتكلم كده مش عارف رسم عشان تكون متزن تماماً ابدأ من أول يوم تقول أنا قررت أنا قررت أن أكون أحسن شيء فحياتي قررت من أول اليوم أن أفكر بأسلوب جديد عن الأسلوب القديم الأسلوب القديم والعصبية شو بيحصل إيه؟ أنت واحد بيتنرفز وبيتكلم بأعصبي ويقول لك عصبي ما عنديش صبر شو بيحصل له إيه؟ طبعاً المخ لازم بيزود ضربات القلب قلبك بيدوء مئة ألف مرة في اليوم لو زاد نصف المية تخيل أدئي. تنفسك. ضغط دمك بيعلى بتوصل لحالة اسمها فايت اور فلايت يعني ايه يا اما يا تهرب لو حد تقدر عليه هتهجم عليه لو حد ما تقدرش عليه هتهرب وتزعل وتغضب نفسك وجهازك العصبي شغال بجنون وجهاز المناعة وجهاز الليمفاوي أعمال يدافع عنك فحاجة حاجه عشان حد قالك لك يا غبي ولا ولا كلمة فرغه خالص واطلاقا معنى هي الكلمه دي معنى ايه الكلمه دي ولا حاجة إطلاقا فلما تقول أنا أتعلم وقررت من اليوم ان انا عندي صبر لان انا عندي هدف وعندي امل وعندي حلم وعايز احققها احقق ازاي وانا ما عنديش صبر اول ما اوصل خلاص حقق حاجة اروح سايبها عايز اعمل حاجة اروح سيبها المهم تبدأ في مكان ما وما تسيبهاش اطلاقا لغاية ما تحققها وحط لنفسك داخل في الصبر التخيل الابتكاري افتكر باستمرار خصوصا قبل ما تنام خلي اخر صورة تبني عليها وابني عليها عقلك اللاواعي قبل ما تنام خصوصا هي قدرتك على الصبر وافتكر باستمرار زي ما قلت لك قبل كده وانت بتاكل لازم تصبر لان المعده هتاخد وقتها مش هتكبر هتاكل على كيفك وفي وقت اللي انت عايزه هي هتهدم براحتها خد بالك لو انت بتتعصب او تلاقي او ما معدي الصبر او انا تعبان نفسيا بيحصل ايه بيحصل ان في احماض بتغبط جدار المعدة من برة والانسان اللي هو مش الصبور ما بيكلش صح فالمعدة طبعا بياكل بسرعة ويأكل اي كلام فالمعدة ساعتها بتطلع احماض عشان تهدم كل صنف من اصناف الاكل يعني انك احماض من برة واحماض من جوة وبعدين يجي لك التهاب في جدار المعدة وبعدين تبقى متفتح تماماً ومفتوح تماماً لكل الأعراض اللي ممكن لك بعد كده عشان كده لك الصبر مهم جداً عشان تقدر توصل تحقق أهدافك وأمالك في الحياة خلينا لك تاني من أوله جديد عشان توصل لمرحلة من الصبر مولد سلوك جديد فكر في نوزك معين وتعلم منه بيعمل إزاي الصبر وتخيل نفسك ان أنت نوزك ده وحط نفسك في مواقف صعبة وشوف نفسك وانت بتحلها حط نفسك مع ناس عندك تحدي معهم حط نفسك مع أولادك وانت حاسس ما عندك الصبر معهم خد بالك أنت بتصرف مع مين لأن في حاجة عايزك تعرفه وحكلمك فيها بعدين في حلقات في المستقبل بالتفصيل ان عقل الإنسان بيبني على آخر تجربة عقل الإنسان بيبني على آخر تجربة يعني أنت لو وصلت لمرحلة عندك صداقة مع حد وبعد حصل حاجة واحدة غلط والمخ يبني لك عليها تفقد الصديق مع إن بعندك صداقة مع سنين لأن المخ بيبني على آخر تجربة. لو آخر تجربة فيها عصبية المخ يبني لك على آخر تجربة. خد بالك من حاجة تانية. أنت باستمرار هتبقى أكثر وأكبر من اللي أنت عليه اليوم. يعني لو واحد يقولك عصبي بكرة هيبقى مجنون. لأن المخ لازم يوديك بالإنجازات. لازم تكبر لازم تزيد. المخ لا يع الفشل. فلو إنسان فاشل المخ يخليه ناجح في الفشل. إنسان عصبي المخ يخليه ناجح في العصبية. فخذ بالك المخ بفكر إزاي؟ عشان كده أنا هنا عشان. نتناقش سوا وفكرك ان المخ فيه منتهى الحساسية وفي منتهى السرعة ومنتهى القوة اعرف ازاي بتعلم مخك ازاي ومن اول اليوم اشتغل بالتفكير الابداعي واشتغل بالتخيل الابتكاري عايز حاجة حط نفسك فيها غمض عينيك شوف نفسك وانت بتحلها وخليك صعب مع نفسك يعني ازاي حطك في مواقف صعبة وانت بتحلها وشوف الصبر ده حوصلك ازاي وعلى فكرة ماجيك جونسون اللي هو بتبول ماجيك عارفينه بتاع السلة هم بيسألوه في سنين بيقولوا ليه انت ماجيك قالوهم اكتر من ستين في المية من تدريباتي هنا زهنية انا بغمد عني وايس المسافة بيني وبين السلة وانا عمل العرب جوايا ستين في المية بعد كده مروح ارعبها اتحطت في السلة لان المخ عارف المسافة خلاص وعلى فكرة كلنا بمفكر كده سواء انت عارف ولا مش عارف لما تلقيت الليلة من الحديثة زائد البرمجة العصبية زي اوتوجينيك اللي هو عمله ايميل ايميل كوي ويوحنى شولتس اللي ستكلمك سك... عنهم الناس دول لما وصل المرحلة دي احنا تعلمنا التخيل الابتكاري يبقى لازم تستخدمه عشان تحسن حياتك لو عندك اي مشكلة مع اولادك بالتخيل الابتكاري شوف نفسك كنت بتتعامل معهم بمنتهى السهولة وبمنتهى الصبر عندك مشكلة مع حد في العمل شوف نفسك كنت بتتعامل معه في منتهى الصبر فكر باستمرار خد عشر دقايق خد نص ساعة بكتير ازاي ممكن اعمل الصبر؟ زي بقولك هنا شوف لك مكان يكون بقولك ما حدش حيديك في المدة على 10 دقائق خد نفس عميق وطلع شوية شوية مثلا 4 خمس مرات طلعت ما ترتاح تماما وبعدين نغمد عينيك وحط نفسك في مواقف انت حاسس ان فيها تحديات فيها في حياتك حط نفسك في المواقف دي وحلها وكررها اكتر من مرة وخلي الصورة تبقى قاضحة بالنسبة لذهنك. تأكد مع الوقت نفسك بتتصرف على اساس الصورة الداخلية عشان كده عشان حلمك يتحط ويوصل في الفعل ومن الفعل يبقى حقيقة لازم تتعلم ان الحلم لازم يتحط في الفعل لما تحط في الفعل لازم تكون ملتزم ولازم تكون عندك صبر وافتكر باستمرار زي ما باستمرار بقولك افتكر باستمرار عيش كل لحظة كانها آخر لحظة في حياتك عش كده المرة جاها كلمات في التخيل وفي القدرات دي عيش كل لحظة كانها آخر لحظة في حياتك عيش بالامل عيش بالإيمان عيش بالصبر وأقدر قيمة الحياة